بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ربحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثون به نقعا فوسقن به جمعا وإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا يَبُوْثِرَ مَا فِي الْخُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٍ